وَإِذَا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد فَأَنْتَ الَّذِي أَيَاتُنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَ مَكْرًا قُلِ اللَّهُ أَسْرَ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ